With <laughs> the Yeah.、Mm. Well,、uh、I... -huh. وانك لست المرسلين تلك الرسل فضلنا نحظهما لا, لا نحظى Well,、mm -hmm. Bye.、Uh -oh.